أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة بصيرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا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 لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحسنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم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 ربكم الذي يزيلكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما